استووا قيموا الصفوفكم واعتدينوا استووا الصفوفكم والسند الخلل الله أكبر الله أكبر سبحانه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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها